في لحظات القلق يتبدل الخوف يتبدل الأمن خوفا في لحظات القلق يتبدل الحلم غضبا في لحظات القلق تتحول السعة إلى قبر ضيق بل تضيق الدنيا باتساعها وتصبح كأنها سجنا انفرادية كل ذلك في عصر القلق في لحظات الانزعاج في حالات الضيق الأمور تتبدل من الحسن إلى السيء وربما تتصاعد فتتحول من سيء إلى أسوأ، وإذا حدث ذلك فهذه كارثة، كارثة. عندما يتحول الحلم إلى غضب هذا نذير شؤ فأل سيء ساء صباح المنذرين، نعم. لأن الحلم هو أساس التعامل فيما بيننا أنت تقبلني وأنا أقبلك بالحلم أنت ترغبني وأنا أحبك بالحلم الناس يتصاهرون يتجاورون يتشاركون كل ذلك بالحلم لكن أنت نفرت وأنا استفحشت وأنت ضقت بي ذرعاً. وأنا لا أتصورك أن تكون المودة كيف نتصاهر ونتناسب ونتلاقى ونتحاب ونتشارك ونتعاون ونتكامل ونتضامن وهذا موجود حتى في كبريات العائلات إذا حصل نفور كل يفر على مأواه تصبح العائلة أرباعا وتتحول الأربعة إلى بيوت، وتتحول البيوت إلى أشخاص. أنا وعيالي من الصالح، أنا وأخوي ما خلعين إيدنا، أنا وأنا. إذا موضوع الحلم ده أساس، ده ضرورة من ضرورات الحياة هي التي تطيب لنا الأيام، هي التي تصف النفوس، تخليك تقضي يومك على خير. ده العلم. الحلم غير الحلم الحلم معناه الرؤية إنما الحلم ده صيغة مبالغة أنك تعفو عمن أساء إليك لا تتعجل الحاق الضرر والأزى به مع أنك صاحب حق فيه أخوانا مراحل فيه مرحلة العاد واحد أساء إليك ترد له الإساءة لكن فيه مرحلة فاضل أعلى واحد أسائلك تغض الطرف تكبر مخك توسع بالك دي صفات مش ساهلة مش أي إنسان يقدر عليه ده عايزة ناس متربيه عايزة ناس مستمس كبدينها عايزة ناس تخشى من الملك جل جلاله عايزة ناس تلتزم بالسير على سنة وهدي رسول الله الله. أم المسلمين إزاي بالبطائق بالجوازات والهويات بالأسماء اللامعة لا المسلم سلوك المسلم سلوك أفعالك تدل عليك كلامك عنوانك الكلام صفة المتكلم الكلام صفة المتكلم ولذلك القرآن ده كلام الله ربنا قال فإذا قرأ القرآن فاستمعوا يعني استماعك من هو مش وانت أنت لا ده بإصغاء بتركيز بحسن استقبال بالتزام وخضوع وخشوع وخنوع وذكر وولاء وفداء وبراء لأن المتحدث هو الله ما بحنا نهار ما عارفين شيء شيخ يقرأ فيه من التهريج اللي حاصل يبدو أنه يعني ترك المنصة وجلس على الكرسي بجوار المنبر، فالأصوات كانت متقاربة جدا الصياح، ده أدب قرآن ده، ده أدب اجتماع للقرآن؟ لا والله، لا دي مخالفات، لا تجوز، لا ت... فيها من الشوشرة، فيها من عدم الاحترام، فيها من عدم الالتزام، فيها عدم تقدير لكلام الملك الرحمن لا يا أخي. لا والله إذن مسألة الحلم ضرورة من ضرورات الحياة ولذلك من أسماء الله الحسنى الحليم والأنبياء الحلم صف فيهم شوف سيدنا سيدنا إسحاق إليه انتهى الحلم سيدنا عيسى يضرب به المثل في الحلم كل هؤلاء في ناحية وحبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى حاز الكمالات كلها لكل نبي في الأنام فضيلة فضيلة وجملة الفضائل جمعت للحبيب محمد صلى الله عليه وآله احنا نتعلم الحلم من مين من سلوكات سيدنا النبي من سلوكات آل البيت من أولياء الله العارفين من أولياء الله الصالحين من الكمل من الملتزمين من أهل العفة يا الله مريع أنت عايز تتعلم قلت أدب شوف لك واحد قالي الأدب ها مسأله زمان الراجل قالوا له أنت الأدب ده تعلمتها زاي قال عرفت رجلا قليلا أدب كلما فعل شيئا خالفته فيه خالفته فيه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه اقتدى عدي بأبيه في الكرم من شابه أباه فما ظلم من شابه أباه فما ظلم الحلم معناه أنك أنت تعفو أنك أنت تبقى صاحب نفس كبير تترقى عن الصغائر هتقعد يتحاسب ديه وتفك في ديه وتحل في ديه وتعتب ده وزعلان من ده وشايل من ده وما قابلش من ديه بفن العمر اللي يصعف هتقضيها أنت كده سياحة للشحناء للبغضاء يا أخي, يا أخي تحمل يا أخي تصبر استمسك بالحيل لذلك ربنا تبارك وتعالى لما وصف عباد الرحمن في نهايات سورة الفرقان قاعد ربنا يقول صفاتهم صفاتهم صفاتهم صفات عشان نقتدي به وما ليه قال لك والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يا سلام إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. سيد النبي صلى الله عليه وسلم قاعد الصحابة معاه دخل عليهم عربي غليظ لا يجيد الأذب بين يوجد هناك حاجة بينه وبين واحد من اللي قاعدين من الصحابة خوط فيه دلف فيه تكون وانتنعتك ولم يراعي أن الجالس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقاعد يكايل في السباب دكه رجل مؤدب عام الحساب للقاعدة قال له سلام عليك هو يغلط يقول له سلام عليك هو يسب يقول له سلام عليك هو يشتمه يقول له سلام عليك سلام عليك حتى انصرف الرجل فابتسم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال فعلا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام يا هذا إنك لا تدري أن الله عز وجل أنزل ملكا من السماء يدافع عنك كلما سبك هذا الغليظ الغشيم إذ بالملك يقول له أنت أنت أنت, أنت تصبح ممن تدافع عنه الملائكة ما دي مرحلة ما دي منزلة عالية ميني نقيها ما دي درجة أنت بس عايز تصد ورد خده تعالى وروح لا خليك أرقى التزم الأدب التزم الأدب شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الكفار كان يبعون وهو ساجد يضعون على ظهره روث البهائم الجار اللي كان بيستيار له قدام البيت وحصل وجرى سيدنا النبي بيقول له النهاردة خيرا ما النهار فيش بتعودين اللي قولوا قالوا له مريض فزهب إليه ليعوده زهب إليه ليزوره هي عم العظمة دي العظمة دي وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة ده إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا نبتغ الجاهلين أهل الجهال و السفه إكثار إكثار فأنت ما تضيعش نفسك احرص على وقتك أعظم شيء عمرك أغلى سلعة حياتك هتوقعد كده نشكا يمين وشماله وتعاتب وتحل وتربط وتسامح وزعلان والروح ونعمله قعدة وحبوا على راس يعم يسيبها لله يقول لك بيضها ورميها البحر لا أنت إذا بيضتها إنما تضعها في يمين الله وكلت يدي ربي يمين وما تفعله تجده غدا ما كل حساب الجزاء من جنس العامة الجزاء من جنس العامة جه راجل ابن عباس عبد الله ابن عباس هذا حبر الأمة ترجمان القرآن ابن عم رسول الله القيمة والقامة بتاعتنا والسند والظهر والمرجعية فخاض فيه وسبه وشتمه ابن عباس جالس هادئ واثق شوف أدب الكبار ألا البيت طبعا آه ثم أحس أن الرجل يعني طلع لجوه كل فرغت جعبته فنادى على خديمه عكرمة يا عكرمة قال نعم سيدي قال اعطي الرجل ألف دينار وسله ان كان جاء في مصلحه او حاجه نقضيها له نقضيها له هدي يا عم دي شوف الراضي بيعمل ايه ورد فعل ابن عباس طب إحنا النهارده ده, ده بص لي بعينه لا اله الا الله هنقعد في المرحله دي على طول هنقعد فيها على طول ده هو ما يعرفش يكلم مين يا عمي زي بعض والله العظيم ما نتنازل يا عمي زي بعض ولازم يا عم خد الامر ابسط من كده خالص ده أخوك ربنا يقول ولا تنسوا الفضل بينكم إنما المؤمنون إخوة طب وصل لغاية المحكمة وانت وخلي واحد من إخواننا وأسيادنا المحامين يقول لك الرول اتلاقي الوجو وعمه البيته خليتها الوصي على الأيتام اللي هو وصي عليهم كل الناس عجة منين حتى قال القائل الأقارب هم العقارب ماشي تقال كده طب إزاي إزاي يا راجل الدين قال الكلام ده أما للأرحم فين أما للعم يبقى أب إزاي أما للزاي الخال يبقى والد وإزاي الخالة تبقى أم خالة تبقى أم أي وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر آذر مش أبو إبراهيم ده عم ده عم أبو إبراهيم ده تارح مش آذر لكن العائلات الكبيرة والناس المتربيه يشوف أي حد من العيلة كبير يقول أبوي الحج فلان شوف الأداب أبوي الحج فلان وقد يكون من بيت تاني قد يكون من ربع تاني دي الأداب الإسلامي ده اللي نشأنا عليه ده اللي بطلبنا به الدين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة عمر بن عبد العزيز وهو في قمة السلطة أمير البلاد دخل عليه رجل وأخذ يكيل له في السباب والشتب يا سبحان الله سب طلع لجوه ثم قال له أأردت أن يستفزن الشيطان بسيف السلطان أنت عمال تقوله وتعيد علي عايزني أنا نستغل السلطة ونقول خذوه فغلوه خدوه ما تخلوش يشوف الشمس ثاني اعدموه خلوه لما نبقوا نفتكروه اعملوا فيه وسووا ينفع ارادت ان يستفزني الشيطان بسيف السلطان ثم تاتي بين يدي الله يوم القيامه فيمكنك مني فتفعل بي في الآخرة ما فعلته بك في الحياه الدنيا ابدا والله دي ناس نصحه دي ناس بتستثمر عند الواحد الديان دي ناس سيدنا هو دين مطلوب سلوكك رد فعلك أخلاقك حلمك يا أخواننا ما بنسمعوش حد حليم حاليا ها الرد للمؤدى بيقولك ده ضعيف يا السلام الرد للشرير السيء الخبيث الملوث صاحب البزاعة صاحب الجهالة صاحب السفالة خلينا بعيد عنه دفتو دفتع مشاكل تجده مهاب الجانب طب من الأولى بالهيبة من الأولى بالنعمة من الأولى بالتقدير فين صاحب الخلق العظيم جميع أعضاء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الله في القرآن المجيد عضوا عضوا لكن عندما أراد أن يجمع كل الخلائل كل الشمائل كل الفضائل قال وإن لعلى خلق عظيم يبقى درك كله على إيه؟ الأخلاق. طب الأخلاق من ضمن أسس الحيل. ألا إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. أحسنكم؟ أخلاق. في ناس بتشيتهم يعمل نفسه ما سمعش. في ناس بيتكيالها. والناس دي تقدر أن تكيل الصاع صاعين. تستطيع أن ترد اللطمة لطمتاي، لكن يعفو واصفح يقول لك لا ده ربنا في القرآن يا راجل واصفح سيدنا النبي قال فاعفو عنهم واصفح فاعفو عنهم وقل سلام اتقال الكلام ده لسيد الأولين والآخرين أمال إزاي أنا مسلم إزاي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يا سبحان الله يا سبحان الله في واحد بيطوف فسيدنا علي زين العابدين بيطوف علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب الرجل اللي ذات الواقفة والطواف وراء الإمام علي زين العباد رجل غليز القلب ومعرفاش فطبعا قال البيت عندهم سمت كده وعندهم هدوء ودي مشاعر وشعائر الرجل فيه أدعية كده وفي خشوع وتبتل ودك عايز ديب السبعة يا بابور هات اللي فاتك زي ما بنعمله عمله فدفعه اخلص أيها المنافق سيدنا الإمعالي لم العبايا و بص فيك كده كاد أن يقع الآر بارك الله فيك ضواف الثاني رح دفعه أكثر أيها المراعي نريد أن نخلص من الضواف قال هداني الله و إياك كادت أن تبطشه أعوز بالله منك. قال بارك الله فيك. بدأ الرجل على آخر الطواف يراجع سباه. دنا زقته ثلاث مرات. كاد أن يبطش على الأرض. عما نخوض فيه نتهمه بكل نقص. مرائي ومنافق ونصاب وممثل ومدعي وعيش الدور وعمل كل ده أنا كيلته ليه لم ينطق ببنت شفة. فانتظر حتى أتم عليا الطواف. ثم صار إليه وقال أنا لا أعرفك ولكن سلوكك يدل على أنك رجل من آل بيت رسول الله الله الله من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجى من الله ومعتصم إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم وإن قيل من خير أهل الأرض قيل هم يستدفع السوء والبلوى بحبهم ويستزاد به الإحسان والنعم مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل بدء ومختوم به الكلم أنا البيت الأدب كله طلع منهم. إنت أقرأ في سيرة أي واحد أو ترجمة حياة واحد منهم أو من الصحابة ما تلاقيش العنف ولا تلاقيش فحش ولا كيد ولا ألغاز ولا نفاق ولا شحناء ولا بغضاء يا الرقي في النفوش ده وما الهم سادوا الأرض بالأمبا سدوها بالفحش سدوها بالسلاح أبدا والله الأبدا والله الإمام علي بيقاتل مع واحد وملك فده يضربه بالسيف راح بسق في وجه الإمام علي راح ماسح وش ورح سيبة وراح ماش فسيدنا عمر بيقول له راضي الله قال لي عمر أنا أجاهد في سبيل الله فلما بسق علي ان لنفسي تركته والله تركته والله ايه الاخلاق العاليه دي ايه الادب ده فين احنا من الادب ده الواد يكلم ابوهم يتكي عمي بقى داخل وحط رجل على رجل خاله معدي في الشارع وهو قاعد على القهوه ومسك ده. ايه ده ويتنحنح عشان خاله يبص عليه ويشوفه ايه قله التقدير اللي وصلنا له انا احدثكم عما يجري في المدارس من سوء اخلاق مما تغير به الحال ما بين الطالب والمعلم ما بين المعلم والزميلة ما بين المعلم والمدير ما بين فلان وعلان التهريج اللي احنا فيه ده ايه الحال اللي وصلنا له ده اراضيتم بهذا اكتفيتم بهذا خلاص احنا مسلمين واروحوا قبل ربنا بكلمة لا اله الا الله فين السنوكيات فين الاعمال فين الاخلاق فين الشمائل فين الفضائل شيء عجيب شيء غريب يا سبحان الله هي هو معرفنيش أنا ولد مين يا عم يا محلب يا أخوانا عدوا المراحل ليه؟ من سنوات في السبعينيات وأنا أقرأ في أخبار الحوادث ماتوا 17 نفر في الفيوب ليه؟ ايه اللي فجر الموقف؟ واحد ركب حمار معد على زرعة كرومب الحمار راح قطفه رقا صاحب الزرع قال شافة دقوا في بعض يوم ده ضرب ديه ووسعة الحدد 17 نفر عشان قطمة حمار الوريق تكرمب في المسلمين وكلهم طبعا مسلمين اللي مات والضحايا واللي السجن والقضايا والدنيا اللي خربت بنت كله عشان فارك تكرمب أين عقولكم هكذا تورد الإبل يا ساعد ما عشان منفرش في نفسي ده ملكي وعندي وليه دي كلها أنات شيطانية فين يا إخوانا المسامح فين اللي صاحب العاف فين اللي عايز يبيضها لله فين اللي عايز يحظى بشرف صحبة رسول الله هناك يا إخواننا أصحاب الفضل قلوا حتى هم اللي قامت لقمة قليلي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الله قد جمع الأولين والأخرين في ساحة العرض على الله نادى المنادي من قبل الله أين أهل الفضل فيقومون شوي قليلي شوف الخلق من لدن آدم إلى آخر جيل تقوم عليه الجم أهل الفضل الثاني يقوموا جماعة قليلة خالص قلها قليلة نادرة شحيح قلها ليه كل عصر طلع منا اثنين ثلاثة أصحاب حيل أصحاب أدب وعث يقومون وهم قليل فيأتيهم النداء من قبلي رب البرايا ادخلوا جنتي بغير حساب فينطلقون سراعا قد أمر الملك الوهاب فتوقفهم الملائكة على أبواب الجنة أين تذهبون نريد أن ندخل الجنان جنان الرحمن كيف وأنتم لم ينشر لكم ديوان ولم ينصب لكم ميزان قبل الحساب تروحوا دخلين على طول كده هو قالوا نعم بذا أمر الجبار بذا أراد الرحمن طب ليه ما تستحقون هذا كله دون عن بقية الخالق يقولون لأننا نحن أهل الفضل أنتم أهل الفضل أيوه طب في كان فضلكم كنا إذا ظلمنا صبرنا وإذا أسيئ إلينا غفرنا وسامعنا وإذا جهل علينا حلمنا فتفتح لهم الملائكة الأبواب ادخلوا فنعمة أجر العاملين طب مش عايز تبقى واحد منهم مش عايز حتى تلاقي إشارة طمأنينة في الآخرة في الموقف الشديد والواحد وقف 40 سنة على ردليه والنتن والعرق واقتراب الشمس من الرؤوس والتهاب الأكباد والإنسان يرى أمه لا يعرفها والمرأة ترى ابنها لا تعرفه يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعك وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد من شدة العذاب كأن الناس يترنحون كأنهم شربوا حتى الثمالة كأنهم ساكروا لكن ده هو الموقف صح الأهوال اللي شايفينه واللي بيقسوها واللي مستني حساب واللي مستني فضايح يوم تبلغ السرائر واللي واللي واللي ولي كل واحد يقول نفسي نفسي بما فينا الأنبياء الأنبياء الكمال بما فينا الملائكة الملائكة أصحاب الكرامة التسبيح عندهم كالتنفس عندنا المعصومين من الخطا. أيوة لأنهم شاهدوا غضبة الله عز وجل و سيدنا النبي كان يدعو الله دائما يقول لك اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك اللهم إني أعوز بك من الموت وسكرته أعوز بك من القبر وظلمته أعوز بك من الصراي و زلته أعوز بك من الميزان وخفته خفته أعوز بك من يوم القيامة وروعته وأعوز بك منك, منك وأنت القادر الجبار يوم القيامة وأعوز بالله من يوم القيامة و... ورحدته سيدنا النبي خايف واحنا مطمنين طب إيه, ايه اللي عاملين طب انت مطمن عليه طب ايه اللي عامله ده أقل واحد بيكيل سب الدين 3 4 مرات في اليوم النهارده ما فيش واحد بيديب الخمس فرات في المسجد النهارده اللي عنده زكاه يقول لك اللي عايز البيت ومش البيت والفلسفه الفاضيه النهارده لو إنك أنت طلب شيئا في الخير لن تجد معينا يا أخونا عايزين نغير الخلاطات في المسجد يا أخي عم الشيخ خلاطات هي وبتاع الناس بس بتعود على الخلاط ما مدام دا يصلي ما أي مية ويقدم هو مش ديه ما خلق يعني بقتهم ما بيسته وقال التاريه والسخرية وقيلة وقال لكن لو حصلت مشك ليه أيوات نديب لك أربعة ستة وخمسين وستين وعندي زنكة ظروفه نبعت لك شكرتين ظروفه تجدوا على الشر أعوانه ليه لأن الناس أصبحوا إشرار إنما أصحاب الخير الأخيار ما فيش قال فعندما نعرج إلى الحل يجب أن نعود إلى سابق عهدنا أن نعيش كما عاش الصحابة أن نلتزم بسلوكيات آل بيت رسول الله وكل أخلاق العارفين والصالحين لعلها دقة جرس تنزر أو تذكر أسأل الله لي ولكم التوفيق أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم